Tänäkin, fetaamel mä oot, mutta oot myös suotavaa. Ostaaviraa, otaa, otaa, otaa, otaa, otaa, otaa, otaa, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى فاعتبروا يا للابصار ربما يتساءل بعض المشاهدين لماذا توجد مشاهد مرئية في البرنامج لماذا لا يكون كبقية البرامج الدينية شخص جالس ويتحدث الجواب لأن وضع الدليل البصري العملي على الكلام النظري يعني أن المعلومة وصلت إلى القلب من طريقين اثنين طريق السمع وطريق البصر ولا شك أن وصول المعلومة من طريقين أقوى من وصولها من طريق واحد فقط ثانيا أنت الآن لديك بدائل الكثير لكي تشاهدها فإذا لم يكن في البرنامج تميز فإنك ستقلب القناة إلى شيء آخر فأحتاج وأن أضع لك شيئا مفيدا ومشوقا في نفس الوقت لهذا كنا نحرص أن تكون أغلب الحلقات تحتوي على مشاهد مرئية تدعم كل هذا. وهل تظن أن هذه المشاهد من السهل الحصول عليها أبدا؟ إننا نشكل فريقا أحيانا يصل إلى خمسة عشر شخصا فقط ليتوصل إلى المشهد المناسب. ونضطر إلى شراء أفلام وثائقية كاملة لنستخرج منها دقيقة واحدة فقط. هذا علاوة على أن بعض اللقطات لها حقوق فنستأذن أصحابها. وبعد هذا تتم معالجة اللقطة في حال لم تكن عالية الوضوح ويتم إنتاج الحلقة وتسجيل الصوت عليها بحيث تتوافق مع المضمون الحلقة ثم في النهاية تعرض عليك. كل هذا فقط لكي تصل إليك اللقطة فتستفيد منها. فلا تستهم بهذه الدقائق القليلة من المشاهدة فإن وراءها جهد الله أعلم به اليوم قررنا أن تكون الحلقة مميزة نريد أن نعرض عليكم مجموعة من المشاهد التي عرضناها في برنامجنا ونتمنى أن تحوز رضاكم. أرجوكم تابعوا هذه المشاهد المؤثرة معنا الآن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 Του δούλεις τώρα στο πατέρα, σπουργίδι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίδι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίδι. σπου γι -τη. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένας δεν το καταλαβαίνεις Που πας Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα τρία καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάτσε απέναντι μας. Ο γιος μου ερώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν... ένα σπουργίτη. Τω αγκάλισα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αυθό μου αγοράκι. ربما تكون الحياة صعبة بدون حركة لكن نستطيع أن نعيشها بما تكون الحياة صعبة بدون رؤية، لكن نستطيع أن نعيش.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 يلعب معهم ويركب على ظهر أمهم بل إنها ترضعه مع أبنائها سبحان الله فكأنه أخوهم الذي لم تلده أمهم هذه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 لأنها الآن في مرحلة الاحتبار سبحان الله لقد فارقت العصفورة الحياة ماتت وحيدة وعصفورها هائم على وجهه يبحث عمن ينقذ عصفورته عاد العصفور، ولكنه وجد عصفورته بلا حراك أخذ يدور حولها يهزها بطريقة هستيرية ويأتي من اليمين ومن الشمال ومن فوقها يسحبها ولكن لا فائدة لقد ماتت عصفورته وقف بجوارها وجلس يغرد بصوت حزين جدا لا أدري قد يكون هذا بمثابة البكاء لعله كان يبكي فراق عصفورته سبحان الله ثم صمت فجأة وجلس ينظر إليها بنظرات حزن وأسى إن الفراق صعب جدا حتى على العصافير وخصوصا إذا كان فراقا لا أمل بعده في اللقاء هذا تسجيل لكاميرات المراقبة التي تصور إحدى الغرف التي يعمل فيها الموظفون أحد الموظفين لم يتحمل ضغط العمل فأطلق لنفسه بركان الغضب الذي فيه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 مع أنها لا تعقل وكاميرا المراقبة تصوره هذا موظف آخر لما لم يستطع إمساك نفسه هجم على الأزمين بضربا وكأنه فيه أخواني قد جمع اللخاء قلوبه Vara de Mahabet, Umuy Daden, Musta Ran, Lakina Masha, Ipanukad, Rahuma, Vara Sella, Damata, الشيطان قد أغواهما مرس العداوة إبرماهم في الشراء أمسا قد حلت روابط حبهم والحقد والهجران بينهم هم اشتابا لكن نورا من نبيهم قد ظلمات عنهم المؤمنون كمثل جسد كِعض تداع في الدار عادت مياه الحب ناب عن حينها وسرقات نزع الطريق عن الشباب هذه عبرة جعلها الله لعباده زلازل تهز الأرض من تحت الأقدم وتجعل الناس يترنحون وتجعلهم يركضون فزعاً ورعباً وأيضاً عبرة في الأعاصير كيف يقتلع الإعصار الأشياء الكبيرة كالمنازل فيحولها إلى طائرات تسبح في الهواء إن الإعصار يغير الحياة تماماً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 I'm love. فأ <مسكس> لك فاولا ثم ام لا لك فاولا يا سبحان الله فعلا كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أحيانا الصورة الواحدة تغني عن ألف كلمة مثل ما يقولون أسأل الله أن يفعنا بما نرى و نسمع نلتقي في حلقة قادمة تابعونا يا الله يا الله علمتنا تعامل معك وطماع في ثوابك واستوفرت ودعيك وطيعك دوم حبا في جمالك ورضى بما تختار وافعل ما تريد لك يا أجر قميص الحبل